بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وافضل المرسلين محمد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين انتهينا في محاضراتنا السابقه من عرض اهم ديانتين سماويتين هما اليهوديه والمسيحيه وراينا كيف تدات وكيف انتهت او منتهت اليه هاتين الديانتين ابتدات اليهوديه والمسيحيه تدات كدعوه سماويه او دعوتين سماويتين جاء بها انبياء مرسلون مبعثون من قبل الله جل وعلا وانتهت إلى منتهت إليه من وضع أقل ما يقال فيه أن فيه تحريف كبير وابتعاد غير قليل عن ما جاء به أنبياء أنبياؤهم من دعوة للتوحيد وإقرار للقيم الفاضلة والأخلاق الحميدة بين الناس كان وضع الدين السماوي أو وضع الأديان السماوية ووضع الأديان غير السماوية في حاله لابد من شرحها عشيه او وقت ظهور الاسلام لقد كان هنالك او كانت هنالك اشارات من قبل بعض اتباع الديانات السماويه بظهور الإسلام وبحكمية ظهور أو مجيء نبي مرسل يكمل هذه الديانات بعضهم صرح به كما ورد في إنجيل برنابا وبرنابا ليس صحيح أن هذا الإنجيل يقال اكتشف في قرون متأخرة لكن برنابا كان على بعض الروايات أنه من الحواريين وعلى بعض الروايات الأخرى أنه من الرسل السبعين أو اثنين وسبعين. كان هنالك تصريح منه يأتي نبي بعد اسمه أحمد. كانت هنالك فرق تنتظر هذا النبي وبعضها هاجر إلى الجزيرة كما يؤكد بعض الثقات من المحققين والمؤرخين وعلماء الأديان. أنهم هاجروا إلى الجزيرة العربية ينتظرون هذا النبي وكانوا هم طلائع المسيحيين الذين تواجدوا في الجزيرة العربية هاجروا هؤلاء من فلسطين ولعل بعض هذه الأمور كشفت عنها المخطوطات التي اكتشفت قرب البحر الميت وسميت مخطوطات البحر الميت والتي ترجع إلى فترة مبكرة من ظهور المسيحية نحن الآن نقدم لمحة موجزة عن حال الديانات والنحل والملل والكيانات الاجتماعية والسياسية عشية ظهور الإسلام بالنسبة اليهودية فحالها كما بيناه فيما سبق منذ وقت بعيد سقطت اليهودية واستغرقت في أوحال المادة والتكالب على الدنيا ونسيت القيم الروحية التي بشر بها أنبياء بني إسرائيلي وزاد الطين بلة وقوفها وعداؤها السافر ضد دعوة المسيح عليه السلام التي جاءت تصحيحا وإعادة للطريق إلى صوابه إعادة للقيم الروحية التي جاء بها الدين الحميد وحثت عليها الأديان و. أكد عليها الرسل جاء يذكر أنبياء بني إسرائيل أو يذكر عفوا بني إسرائيل بتلك القيم الروحية ويحاول أن يبعدهم من هذا التهافت على الدنيا وعلى متاعها فوقفت ضده وقوفا سافرا عنيفا وثم تحالفت مع الدولة الرومانية الوثنية ضد رسالة المسيح وحرضت على قتله وصلبه فهذا الموقف سبب لها عزله فانكفأت على ذاتها وانعزلت وخاصة بعد أن انتصرت المسيحية بدخول الامبراطور قسطنطين إلى الدين الجديد و. نشره واعلانه المسيحيه ديانه رسميه للدوله او للامبراطوريه الرومانيه هذا سبب عزله كبيره لليهود فظهرت هذه القوه الناشئه المسيحيه مجسده بكنيستها وبقساوستها وبقوتها الناشئة إذن انتهت المسيحية إلى عزلة ظاهرة وانكفأوا على الذات أما المسيحية هذا بالنسبة لليهودية أما بالنسبة للمسيحية فرغم الرسالة الروحية العظيمة التي بشر بها التي نهض بها السيد المسيح عليه السلام وبشر بها قومه فإن المؤسسة التي قامت ممثلة لهذه الديانة الجديدة وهي الكنيسة حولت هذه الديانة الديانة المسيحية التي بنيت على المحبة والتسامح والرحمة إلى سلطة سياسية طاغية تحكمت بمصائر الناس وأرواحهم واموالهم وهذا أمر لا يماري فيه أحد وقد أوضحناه بالتفصيل كيف انتهت وكيف تحولت الكنيسة إلى سلطه هي عبارة عن سلطة الإمبراطور ورثت سلطة الإمبراطور المطلقة ولكن هذه المرة محاطة بقالب ديني متوجة بقالب ديني فهناك غطاء ديني فكان وضعها أخطر لأن الإمبراطور حاكم سياسي مدني قد يقلب قد يقتل إذا رأوا فيه أنه زاد عن حده وتجبر وهذا ما حصل كثيرا أثناء الدولة الرومانية فهو حاكم مدني يخطئ وبشر يخطئ ويصيب لكن أن تورث كل سلطات الإمبراطور المطلقة والطاغية وتقولب أو تغطى بلطاء ديني ويصبح الحبر الأعظم هو ناطق عن الله عن المسيح ثم عن الله طبعا ما دامه الله المسيح فتلك قضية طبعا خطيرة سببت كانت لها نتائج وخيمة في تلك الفترات وحتى العصر الحديث، ولكن نحن الآن نتكلم حتى ظهور الإسلام. المهم أن الدين بهذه السلطات التي ورثها أو توفرت للكنيسة، وخاصة الكنيسة الرومية الرومانية كنيسة روما التي يحكمها البابا أو الحبر العظم. اكتسى الدين طابعا دنيويا طابعا دنيويا بعد به عن الطابع الروحي الذي بشر به المسيح عليه السلام المسيح عليه السلام أصلا هو جاء ليغير أو ليصحح ما وقعت فيه اليهودية اليهودية حولت الدين إلى دنيا والدين إلى تجارة وجعلت الهيكل معبد معبدا سوقا للتجارة ونصوص المسيح واضحة في هذا الخصوص التي روتها الأناجيل وكان يصيح بهم ويل لكم أيها الفريسيون وأيها الكتبة حولتم معبد الرب إلى سوق للتجارة وكثير من ما أوردناه في المحاضرات السابقة حينما عرضنا لليهودية والمسيحية فلكن نفس الذي حذر منه وجاء ليصححه المسيح عليه السلام وقعت فيه المسيحية اكتسد دين طابعا دنيويا وتحولت الكنيسة إلى نفس النظام السلطوي الإداري الذي كان عند الرومان كدولة وشيئا فشيئا أصبحت للكنيسة يعني محاكمها وسجونها وإلى آخره فأين الرسالة التي يعني بشر بها المسيح الرسالة الروحية العظيمة المغرقة في روحانيتها هذه انتهت حينما وربما لم تنتهي كأقوال يرددونها ولكن فعليا وواقعيا انتهت هذا من ناحية, من ناحية أخرى أضف إلى ذلك التغيير والتبديل الذي مس جوهر العقيدة المسيحية فنقلها من التوحيد الخالص إلى التثليث والتعدد وهو العمري أمر لا يمكن أن يقره متدين سليم التفكير في ديانته مهما قدموا لهذا التثليث من تبريرات الديانات السماوية كلها ركزت وجاءت على أمر واحد هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ورفض أي عبادة لأرباب دونه فكيف يمكن أن يستقيم هذا الأمر؟ مع التثليث ومع التعدد ومع تأليه كل ما اقتضت الحاجة إلى تأليه شيء معين يعقدون مجمعا مسكونيا أو مجمعا كنسيا فمرة يؤلهون المسيح ويصدرون بذلك مرسوما أو فرمانا ويصبح هذه قضية مسلم بها ثم يريدون يختلفون على تأليه هل الروح القدس اله او غير اله يعقدون مجمعا اخر فيؤلهون الروح القدس واصبحت كانه هذه المجامع بيد اناس معينين يصنعون بها الهها كلما يعني احبوا وكلما شاءوا هذا هذا لعب ولهو في امور جد مهمة وجد خطيرة بالنسبة إلى الدين ولا يجوز أن يترك أمر هذه الأمور بيد الناس يشرعون على أهوائهم يجب أن تكون هذه القضايا خاصة هذه القضايا الاعتقادية الأصولية هي أن تصدر عن النبي أو عن الرسول ولكن هم أعطوا لنفسهم سلطة المسيح ليس كنبي وانما كإله وأصبحوا هم يتصرفون عن الله وحاشا واستغفر الله رب الع... عن ذلك على كل حال هذا وضع المسيحية كما حالها وحتى ظهور الإسلام ولذلك كان القران واضحا وصريحا في هذه النقاط ومراجعه سريعه او غير سريعه للايات القرانيه الكريمه تراه يحاول ان يصحح او يدعو بشكل مباشر الى تصحيح هذه القضايا والى نفيها وإثبات التوحيد والتنزيه الخالص لله سبحانه وتعالى دائما هناك مناقشة لليهود وللمسيحيين في هذا الشان مناقشتنا أو ذكرنا للديانات المسيحية واليهودية يجب أن لا يدعونا أن نغفل عن الديانات الأخرى كانت شائعة وموجودة وقت ظهور الإسلام على تخوم الجزيرة العربية وربما كان بعضها داخل الجزيرة العربية يعني كان العرب الغساسنة في شمال في شمال في شمال الجزيرة كانوا يدينون بالمسيحية قبيلة غسان و العرب المناظرة في شرق الجزير يعني في العراق على تخوم ال في العراق الجز الغربي من العراق في الحيرة عاصمتهم الحيرة التي هي على مشارف النجف الآن النجف الأشرف هذه العاصمة المهمة التاريخية التي لعبت دورا ثقافيا وتجاريا وسياسيا كبيرا للعرب قبل ظهور الإسلام والتي لا يوجد قل ما تجد شاعرا من شعراء الجاهدية إلا وذهب إلى هناك مثل النابرة الذبياني الذي كتب معلقته الشهيرة يعني يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبدي كلهم زاروا الحيرة وأيام ملكها الشهير النعمان بن المنذر فلامور خاصه لا ندري مارست مورست تع... مورست تعتيم على هذه على الدور هذا الدور الحضاري لهذه المدينه المهمه ولهذه الدوله فكي كانت على احتكاك مع الامبراطوريه الفارسيه الكسرويه ايام الامبراطوريه الساسانية يعني لم يكن العرب غافلين عن الديانات الفرس كانت موجودة وهم على احتكاك معها ولا ننسى ان الفرس كانوا ايضا يعني لهم شبه سيطرة سيطرة عسكرية وسياسية في اليمن كانوا موجودين في اليمن وبناء على طلب من حاكمها أنذاك يبدو أن أحدهم استنصر طلب نصرتهم ضد الأحباش، فجاءوا وموجودين كانوا في إذن كان لهم تواجد حتى داخل الجزيرة العربية ومن هنا لابد لنا أن نلقي نظرة على ولو موجزة ولو سريعة على الديانات التي كانت سائدة في بلاد فارس لا سيما. انهم كانوا يحكمون العراق وان المسلمين فتحوا العراق وبعد ذلك فتحوا بلاد فارس وكانت هذه كلها تنتشر فيها ما بين ديانات الديانات القديمه احداث المجوسيه مع زرادشت هذا من 660 وستين الى خمسمائه وثمانين قبل الميلاد المانويه هذه القرن الثالث الميلادي والمزدكية مزدك 487 للميلاد بالنسبة للمجوسية كما تعلمون المجوسية هي الديانة التي جاء بها زرادشت في عام 600 وهو وولادتها ما بين ستمية وستين إلى خمسينية وثلاثة وثمانين قبل الميلاد وزرادشت كما هو معروف دعا كحل لنوع يمدو الوثنية السائدة أو لمشكلة كانت مشكلة جدا مؤرقة لهم هي قضية وجود الشر في هذا العالم يقال هو يعني هي على بعض الآراء يعتبرها ديانة توحيد لكن هي ديانة تسمى الديانة الثنوية الديانة الثانوية أو الثنائية ليكم الديانة الثانوية هو قال بوجود إلهين إله الخير وإله الشر على أساس أن هذا الشر إذا كان الله كاملا وخيرا ولا يصدر عنه إلا الخير فمن أين وجد الشر في هذا العالم طرحوا على هذا السؤال فقالوا أن الخير أن إله الخير لا يمكن أن يصدر عنه هذه هذه الشرور الموجودة الإجرام والقتل والزنا والكوارث هذه كلها يعتبر سواء شر يعني إنسان ذاتي أو شر فزيقي طبيعي فمن اين تصدر هذه الشرور فقالوا بوجود اله اخر هو اله الخير اله الشر هذا تصدر عنه الشرور ولا تصدر عن اله الخير وهنالك صراع احدهما ها سموا اله النور اللي هو اله الخير وذاك اله الظلمه أو إله الظلام وقالوا ان هنالك صراعا مستحكما بين الاثنين لكن في النهايه ستتم الغلبة لإله الخير وينتصر على إله الشر ويسود الخير في هذا العالم يعني في النهاية هنالك توحيد وحداني يبقى يبقى المجال مطلقا لإله الخير وينتهي إله الشر إلا أن هذا حتى هذا التفسير لم يعني يعفي أو لم يستطع أن يخلص الفكر الفارسي في تلك الفترة من الثنائية المسيطرة عليه وبقيت الديانة من قبل الميلاد حتى ما بعد الميلاد هي شبه انتهت أو خفت. يعني تأثيرها إلى أن جاءت الدولة الساسانية وحاولت إحياء الديانة الفارسية القديمة الديانة الزرادشتية ديانة زرادشت فأيضا عبرت وأقاموا كان التعبير لهم يعبرون عن رمز الآلهة أو الإله بالنار على أساس النار في صفائها يعني صافية ومجرد أو شيء من هذا القبيل لكنهم بدل أن تكون النار رمزا شيئا فشيئا بدأت يعني تعبد ولذلك صاروا يسمونها عبدة النار ظهرت نحل وفي العصر يعني ما قبل الساسانيين وبعد الميلاد مثل المانوية كانت لها انتشار كبير ليس في بلاد فارس بل انتشرت حتى في أفريقيا لأنه أراد أن يضع شيئا أو يصنع ديانة بين المسيحية وبين المجوسيه ماني ابن فاتك اسمه وهذا قتل بعد ذلك يرمون عن سان أغسطين القديس أغسطين أنه كان في أول أمره مانويا قبل أن يتحول إلى المسيحية وتقرأ عن أغسطين قصة حياته ولد أصلا في شمال أفريقيا في الجزائر في منطقة وفي مدينة سمسوغة راس في الجزائر فتصور أن المانوية وصلت إلى هناك كان لها انتشار واسع قبل الإسلام و. بل وبعد الإسلام لأن حركه الزندقة التي كانت موجودة التي ظهرت في العصر العباسي أكثر الذين تأثروا فيها هي بأفكار ماني وتجد كثيرا يعني لتأيرد لفظ المانوية عند الشعراء العرب خاصة أبو الطيب المتنبي وأبو العلاء المعارف المزدكيه المزدكية اللي هي أيضا ظهرت يعني في عام 487 سهو ولاتها أو مقتلة مزدك واحد اسمه مزدك هذا دعا إلى شيوعية المال والنساء ودعا إلى نوع من الإباحية واستولى على مناطق في إيران ولكن بعد ذلك ملوك يعني أحد ملوك الفرس يعني استدعاه وقتله أو سيطر عليه فكانت هذه الديانة أيضا كان لها ظهور من وقت لآخر بعد الإسلام هذا حال الديانات الفارسية وكانت ديانات يعني في تلك الفترة لها انتشار لكنها مهزوزة يعني محاولة الساسانيين بعث الديانة المجلسية كانت محاولة عقيمة محاولة عقيمة لأنها لم تفعل شيئا سوى أنها زادت الناس حيرة وتناقضا لأنهم لا يمكن أن تجد حلا إلا في إله خالق واحد ثم أنها عززت وجود أنظمة استبداديه غاشمة كان آخرها ملوك الساسانيين، دولة الساسانيين وملوكهم من الأكاسرة فكان هناك تحالف بين هذه الديانات وهذه الدول الطاغية بالنسبة للهند ديانات الهند كانت موجودة الهند رغم بعدها النسبي عن مكان أو الذي تمت فيه البعثة النبوية عن مركز الإشعاع الإسلامي الجديد، لكنها ليست بعيدة تماما من ناحية من ناحية التأثير، فكان هنالك ممر لتسرب. تأثير الفكر الهندي وهو بلاد إيران بلاد فارس كانت باستمرار هنالك اتصال وتواصل بين الحضارة الفارسية لأنها كانت منتدة إلى تخوم الهند فكانت تنقل التأثيرات وهذا لوحظ بعد الإسلام في القرن الثاني الهجري يعني كون أن كتاب مثلا كتاب ككتاب كليلة ودمنة المشهور الكتاب الذي يصيغى بشكل قصص على قصص على لسان الحيوانات ولكنها قصص رمزية ذات حكم سياسية واجتماعية هذا الكتاب ترجمه عبد الله للمقفع من الفهلوية اللي هي لغة الفرس القديمة وهو أصلا كتاب مكتوب بلغات الهند فترجم من اللغة ربما السينسكريتية إلى اللغة الفهلوية وفقد أصله الهندي وبقي باللغة الفارسية القديمة فترجمه عبد عبدالله المقفع وكان يجيد العربية والفارسية ترجمه إلى العربية ف وكان هذا الكتاب جدا مهم جدا كان يعني ملوك الهند وثم الفرس يؤدبون أولادهم على قراءة هذا الكتاب فيعني هذا نموذج ومثال أذكره على أن للتدليل على أن هناك تواصلا واتصالا بين الهند وفارس وتخوم الجزيرة فربما هذه الأفكار وهذه الديانات ليست بعيدة لكن ما هو وضع الوضع الديني في الهند الوضع الديني يعبر عنه يلخصه أبو الحسن الندوي فيقول اتفقت كلمة المؤلفين في تاريخ الهند والرجل الهندي هو أبو الحسن الندوي أن أحط أدوارها ديانة وخلقا واجتماعا كان ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي أحط أنواع، أحط تاريخ أدوار تاريخ الهند هو اللي يبدأ من القرن مستهل القرن السادس الميلادي. كانت إذن الحضارة وهو وقت ظهور الإسلام، وقد ساد التصور الطبقي للديانة البرهمية المجتمع. كان هنالك تصور طبقي نقيط هو موجود للأسف حتى اليوم. الديانة البرهمية عززته وكرسته يعني أصبح كأنه قانون إلهي كان المجتمع مقسم إلى طبقات إلى أربع طبقات البراهمه هم طبقة الكريم ورجال الدين الكشتريا هم رجال الحرب يعني طبقه الجند المقاتلين العسكر واللوشيا هم التجار وصناع